سألت الطبيب داء القلوب فقال دواءك ترك الذنوب سألت الطبيب داء القلوب فقال دواءك ترك الذنوب شدت الرحال لبيت الكريم شدت الرحال لبيت الكريم لعلني اوفق لعلي أتوب حبيبي طبيبي رب العظيم حبيبي طبيبي يا رب بالعظيم يا من بفضلك سترت العيوب إلهي اجرني نفسي لاقيمه تهوا والمعاصي وعمري يذوب إلهي اجرني نفسي لاقيمه تهوا والمعاصي وعمري يذوب أحبك ربي وأكراه ذنبي لكني ضعيف أمام الذنوب أحبك ربي وأكراه ذنبي لكني ضعيف أمام الذنوب شدت الرحالة تركت تلى العيال لعلني اوفق لعلني اتوب لعلني اوفق لعلني اتوب سالت الطبيب بداء القلوب فقال دواءك ترك الذنوب